بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأدنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إن فك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء 114. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا 115. إنه كان في أهله مسرورا 116. إنه ظن أن لن يحور 117. بلى إن ربه كان به بصيرا فلا 117. وقسم بالشفق والليل وَسَقَ وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبقه فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 118. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بِمَا أعلم